من يدين إليه والتقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل قصب بما لديهم فرحون وإذا مص الناس ضرون دع ربهم من يدين إليه ثم إذا ألاقهم منه رحمة إذا كريق منهم بربهم يشركون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 هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ذهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون نعود بالله إن شاء الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سورة الروم بنكسل الجفاء وعشر وقبل أوانه يعو عيد الصدون يكويت عيد الغريل الله تعالى فاعتموا شكل الدين حنيف من فضرة الله التي فضر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين والقيم وراكبنا أكثر الناس منيبا حراء سين كون قانا يهليه ربي حجس دين تيله كل الجناد بإنت إلهي هبدلين أيها الله سبحانه وتعالى لا تبديل وأنه يبنى عمر أول يوم هبدلنا بإنت إلهي لالك الدين القيمة منيبين حراءتين هو طنيا إلهي هب حديث شايدانك إيهوه دينك أصر النغض إلهي أصر النغض بإنتي سأصر النغض وطعال أصر النغض ثم عسك صلواتنا واتقوه إلهي كعب صد وأقموا صلاة صلاة صلاة دانا التوسي ولا تكونوا حكا من نقننا إنه المشركين هو إله الشرك السنة ومشركين تهلوية إنه إله أسوه النقلين وشهدان إهراء عام إله كعب سنة سلاة ده كتا قاموا وعيات كا يحبري ما تود لي شلام بكميتها على إن روح سلاة ده كتا ومشركين تهلوية سلاة صلى الله عليه وسلم إنه بين رجل وبينت شرك والكفر تركوا السلاة هذا صحيحه سلاة ده كتوسية إله أسوه النقض إله كعب سلاة سلاة ده توكار عقولي بستة وثمانون إلهي فريق كنا إيهن ولا تكونوا حكمنا قانونا أيه اللي يعلم مش المشركين كوي إلهي أشد كالسماء من الذين كوي حكمنا قانونا فرقوا كوكا التجدينهم دين توي دين توي كوكا التجان والقرابة مال بيلا أدب قرابة الوحي كان نجاحه قصعا دين تنو وآل كليه هادت تبع سلافان حق وآل كليه موره يستان من الذين فرقوا كوكا للتجيب دينهم دينتو قلوة مالعي دي هذا الدول وقلوة الدقاء وقلو ورطة وك وكانوا هاي النقدين شيعا فرقوا بين النقدين فرق بين النقدين انتاس وفرق هاي النقدين كل حجب حجب العركي الشعاد العركبة هما لديهم واحد عكتا وضعوا اي دين فكاد لقانا انان على الهي سبحانه وتعال الهي سبحانه وإلهي اللي تعيه هو هو ده رعا وإلهي اللي وسهو نقوم به والصلاة اللي قدتك ومحال دعا إن إلهي وددك على قلبه هو ده كله في تو نعاصره مسيبيين يبلايوين بإلهي أخرين تقاريز الدوم دعا نحن كميدا ددكينا يكفر تقاموا ونحن سوف إماما هيا هدي إلهي اللي عاصره مصريوين كميد تعيو مركع كميدا قلنا سبحانه وتعالى من الذين فرقوا الدينه هو الدينة وددكو خلافاه ونحن حق وقت أنا نوحين نكرين، وكانوا نوحين غذين مكدين تكوك على ثياء السخرة ثياء شيء عم بين غذين ثرط كل شيء بالثرقذي اللي عتكب بما لديهم وح أكثر الله يفرقون وإذا مس الناس ضد كمركو طاف ضر دبعته دعوه ربهم فبجود بريان مريمين إياه والصال نقني إليه رب حق ثم اذا أذقهم مركو دانسيو من حق إياه رحمة النحرس إذا وخذ الفرقم قا منهم kamid ha iyagaba midab in rabduu oo shirka u samaynayo caayada dadka iyo ilaahay roo ka qayb kale doonay sidii u yahay waxa uu subhanahu wa ta'ala ka waran ama sanas dur abuu hanun sabab abuu faqir ku dacwo abuu caaf ku tiimad abuu war ku dacwo adan musibaad dunida ku dhaco dacawrabbahum muridin yi ilaahay baaryan subhanahu wa iyo xumaanta iyo macaasiida أدعو عشان عصي ولاه تا ادى أواريم شكرج استوارته ولاه قاداه ادو فقره فقري ولاه قاداه و خيلاه و دوشي صيرى و مسيوات بلاي تقات اذا منه اذا منهم رحمه الى فريق منهم برب مشكف مثل كو حددك كمده الى اي كاي جاودا لما دبك هين با ان هي شركه سمين الى يغفر حقوقهم برين لما عتينه و حسنك فستصعوا هل بي تعلمون بي تعلمون واحد الثميسان هي عاقبة حمريس والأبان دونتان باريس اللي يكفروا بما آتينا فاتمتعوا الرحيس فصوفت ضد ما تعلمونه والأبان اما انزلنا موحا سود الجنين عليهم دو الشوالة سلطانا دليل فهو دليل بما كانوا واحد ايهم به السبب يشركون الهي قواء وحلصيناي وما الدليل كاسي قعد له الهي باوحلللهاي وقررات و ساروا انكارهم ما <تصفيق> جرى و الشيطان يحاول مبرعسين ضد الهي او شركتمنا يا امنزلنا و حنسود الجن يكوا مشاركته عين بصوله سلطانا دليل فهو هو الدليل كيسردانك ميا يتكلموا كوا بما كانوا و هي دي اسغا يشركونه كوا الهي واخ ناسينه سبحانه وتعالى و الى الناس ضد ما كان ددن سينون wayntu simsiya tan madexiire xamare fuu daray oo naxariistay iyo wixii uu haysto laga qaado cudur loogu beddelo caafimaad iyo xariif fagal loogu beddelo amiga cabsii loogu beddelo wixii waaystay uu jicra laga qaado oo wuxuu hinay loogu beddelo ina qaddan waxay hormar soo gaamay sedd tiina mustaqbal ay ugu dhacdaystayo ila waqtiga humi iyo waxaan doonaa fogaansanayo markay وقال له كان لقالك علينا الحنوم كان لقالك علينا وحنا الضحايا إنسان وليك كدح دحين الساس المودي وقال له سبحانه وتعال إنسان كحنوه يروح مؤمن كعن إن السابر وصراء شكر سأرسول كشي فكان خيرا لك هذا يعني قل له فهو كان لقصراء وجعليه وشكرنيه خير بيونه قنيس وإن السابر وضراء هذا وحي ونعبه وقل له عن روح المؤمن كأوه صبر فكان خير له ولا يكون إلا لمؤمن سلام ماها الرسول ما يجش إلا روز مؤمنهم ويمو يرسله صلى الله. مركز روز إحنا وقعد. سنة قمر ثانية وإذا أذقن الناس الرحمة تنفرق فيها. وكبري ياوي فرحان معه كل شكر يقول له سعد. هو كبري مركز السفانة مركز إلهي الله مركز النفط الراعي أقاقية وإلهي الله دجال لما يوقع السنة يعني حريسي يوفي بلاسي. وين تصيم سيئة حتى المسلمين قد علا وحي وكفر حسناء ككبري لا آنا کلا تا دا وخی و هیستے کو فرحی لے قاادو یما قدان ای دین وخی گعمو روما سین ستین مرکی موسیو اس او گدایس ییاداس اده ووا ویا و یغناتونا قوسنئی اولم یرو مینا دت کوگین ان الله يبصد منه لمن رغي ويقدر ان ییریو روخو دون ان فی ذالک رزقا لخرین ای عملوا صالین ای روخو دون اللہ واسن کو لا تك إيمانك العياذ بالله بسلا إن وليه كوجر تام إن إلهي سبحانه وتعالى كان يعني هو امتحان كان يوجع امتحان إن رجع منهم خير ووجد كان لوجع إلهي سبحانه وتعالى وروحه مو كا. كان العياذ بالله بسلا لا تك إسقمنتها وحلقي عباهن كان وحلو جي رجع ودلال بذني هاي جهد بذني هاي بدون كيسو وبشر قايسو ودلالي آدم بانتهاي كان يسكت دلالي هاي وها كان على كان والله دي دي دي على بي عوين أبي سبحانه وتعالى وكوه امتحانه وكوه مع بعضه وكوه خرمه قال له سبحانه وتعالى خيسك يا بذكا قيب الله واصل عنه إلهي خزاين في سواب بهده لا تكوه وردنا ضي وحي خبانه وصيه وقال له جاريو بله أبي سبحانه ولو بصد الله رزقا لعباده اللي بغو في العرب نلقاسه أبا بالله على خرمه وتعالى قاقرة ولكن يمزله بقدري مايه الشعب أبي سبحانه وت waa ku soo banay shaqana wa talaa ayad ilaahay darashiriba kusoon lakiya ilaahay ku gartaa oo ilaahay inay ku gartaan oo xikmadiisa الأركين ku gartaan oo shirca ku jiday ku gartaa dadka mu'miniinta oo walaan yaro dadku meen arkay min anallaah yahbsameen oo gayin anallaah yahbsamee عبره قصفا إله الجرشدي بقصفا على عبده أول إله الهجرة قصفا قدرة ديسان لقوم يؤمنون بآياده قصفا فات سي فوحه في وحلسيه ذا القرباء كان قراره صحيح طوحات سيحقه وحقه والمسكينه حق السي ومن السبيل المصافر حقه السي لذلك إنا ضدك حق وذيس سيحق خير, خير بمن للذين قوى وخير بلانته يريدون الدونة وطالله الله توجي وجهي سوء sabta ilaahay dibi sidoonay jannada ilaahay doonay ilaahay naxariis ku doonay saasa oo khayr badan oo ilaahay si dadka wax ka siiyay walaa ku walaa ilaahay tan ku wasa mar moofon ko wixii ilaahay siiyay subxaana wa ta'ala haqiiq luulaha ila ninka soo ran قالوا بحقه ذلك خير للذين يريتونه صاصة وخير بغن للذين يريتون وكانت روى سبحانه السلامة إن في ذلك العيات تبعينوا حقا بحيه ينزيروا وقبوا انضى حقا انت كبدا يوالله على دين سبحانه وإهلي وقرب سبحانه وتعالى كد لين وإلهي كل سبحانه حول كساري فأتي عدد القرباء كقرار والصحيح قرار والقراء وحاد سيساء مسلم ومعرفة الحقه والمسكينة حقه السيه ومن السبب الحقه والأوراه يعني ان الحقه الهي والطوراه بحضرة الله يريد دكال الله يريد في صعد وكبعه صعد فخيرا خير بني للذين كور وخير بني يريدون واسا الله الهي وجه جيسى الدنيا ورائكم المفلحون وما أعطيتم وحي عبد الحسان ومفربا وخرباها اللي يربوه سيغبطان في أموال الناس دكال مالكورة ده فلا يربوه عند الله إلهي تسبرنا مهيان قوة عطل الله عبد الحسين وجدوه يساحي وما عطيتم ويها عبد الحسان ومن ذكاتني ذكاهو تريدون أود أولا جيدا وإن شاء الله إلهي درتي إلهي بارك سبحانه وتعالى أولا جيدا وجيدك الملك فأولاك القوة بحي إلهي درتي وحي هم يوم المضعفون قوة الله والله الله مردون كأن إلهي aa kaala ilaayso wanaagta iyo xumaanta jeefaadi wuxuu uga dhigaya buurta oo dad wax leeyay waa tamar jeexal oo xaraam oo rooh buuhi ilaayso wanaag iyo rasul markaaso leekeyaa buurta tamar jeexal uu ka weyna iska dha marka wana waa baad u hayay sidii waxa ka rabtaa waxa aad sii say wax ka weyn ku siiow oo jadaas baddu xasan leeyir boqo amar soo taxuurii kugu waa waxii badii lafteedii weeyin maalaha ood tibaanu baddu xasan sayd dadka xorooga ugu bataaano la oo waxaa jira xad iyo xad kusoo raad ujeedaana waxa ay tahaydu al-sana waxa wax لكن badan kusiiy ka dindin malah laakin ajir la gaba heero laakin hadda waxa aanu bixay waxa ay dayiisaayo haddo waxii laalaad iyo wax waxa uu bixay ka badan baad ka raftaan taasii waa ribada de xaalanta aydo dunida weyn kamiray wama kaaytu في um waxa uu bixay san fi amwalinaas dadka qoray إلهي ya'tik samad badana ya waas wa hada hatta ajr keerin hadda hatta ada ku dambabeen daajirri maashu warraad wa xisay sayi wa saraqaad sayi xay u jadaa tahay taa dooh wax ka badana kusay wa ma aqayta min zakaatuhu hiya al ihsaanu wa zakaahu ama tiwaj kana nagut ama san sunna badna nagutaan u jadaad xayta in هذا هو حق الصيي حقه عماني حقه ديكسي ويهي وحقه روح ماشي كجر ماله وعجل الله يبضد حسنه إلهي هذا هو قده وات دنبك ربطة الله تعالى وقوده إلهي يقول وحفظه نفس الله حوله حفظه شوحه حفظه مارك حفظه حتى خاطمه إنه ما احتشه هذا سأل سلكي صلى الله عليه وسلم إن صداقة لتتطفوق ربي وتتطفع ميتة الصوف الرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك قواتهم يوء المدع الله إليه الذي يكيوه خلقكم من أبو ثم رزقكم منكم يا أبو ري إنت إذنك بدين فراعين كما قلت إستبارين بدين إستغيذن رزاقكم ثم رزقكم منكم إذا ما يساعدني رزاق ثم يويتكم ويدن دلي ثم يحييكم وإذن نورين هل من شركائك شركائه إنما كمدهي من مت يفعل الصناعية من ذلك كوينا لصور الشياء من شيء واحد كمدهو مجيلا ميد إذن أبو ري مجيلا مين في إن دل مجدلا في أن صارنا هل من شركائكم إله وكن سد هل من شركائكم شركدين مما كم من مذ أو يفعل السماية من ذلكم كينا إله إله صغير من شيء وح كمذ سبحان إله ونذين إله وح لريش وكن ذين وح صار صغار خلف صار ذبح إله وح مخلوق وشرك النخل وكن ذين وتعالى اما ايش يكون وحي اله وحلو ذات جنيه ظهر وحاة ظاهرين ام وقضي الفساد حمام بموقطية فساد في البر بر ايو والبحر بضل لبضو لما كسبت وحي كسبت سيبتي وفساد كاسو ام وقضي اي دي ناس الله سبحانه وتعالى بي بر يببه. فساد با كم وقضي يحو فساد كاسو انا عهاية وواحي بري واحا كاسو انا عهاية اللي ايش إن أبارك دعالو إن عوريج مادان إن لقاحو إن أرزاغ بسكو عيريو إن مستيوين دم... يجي مادان إن أرشب عيري انتو بضي صدق وقال دونتي بقى شاية مركز وقال رغمية وأبا لقى بصنة يا سابة حيني إن لقى صلو حتى بضي لقى صلو وغرق أبا مكعسنا البناء حين كينكوين وحاسوا لنحا يقوم باعيان بما قسر الناس باليس بانه وتعال ر haddii xoroojimaadaan haday xaraatiimaaddo haday masiibo adduunka ka dhacdo bariga ka dhacdo wax wax ka dhaca adduunkan haddii oo ilaahay taaaysa oo lama arkeen isdib oo البر يقول بدنا نصاص القراحة دونتو اسكدت قليد نبت قليده بكل ما الله يقصه حونه هيدا هي ملاكية واحد مس... اي واحد بده لحصه عليه واحدة بقت الله معه ما هي بده مساعدة ما لولبنا ما يشرا اي ايه ما عاشتك رابع انت هيبع بري جادي يبده هيدو خبه انا ايان فساد اي واحد دعها هي مسيوين كهو دهار الفساد وبعض ظاهراء ومغضاء منتشر ما ويسكن مغضروه في البر ايه والبحري لما والبحر مخلوين لكن سلوبنا وسائلو الدنيا وبريجنا ده وقع واحد سكنت عليه مصيبة بحر بحر ده أنا واحد سكنت عليه محي واحد سكنت عليه بيما كسر أي الناس وضدك هو هيك سبدين سبتوا عليه سانة وتعال هدول كم مرة عرفوا قالهم من بد إلا واحد سووا السمايو هذا المارن عاجسته بيماتكوا كل على واحد ومسامين سووا وين تدب سووا نقاطات ترى إذا يروح عصير طاقة كن طاقة عاد إذا يوصل نقاطات حاجة إلا كعب سنجل قيطرى الوحيد يا مركان مستيبو مركي عن معافس لما يوحان كو قرطه معافس عنهم قرين يبوحان سنين هم قرتا فرص قيوز بالدرج هواين تهلوس بالدشيم سواح أنا خلصنا منك بقولي جتة فرص زيهم سالسينم كوا قانج يجينك يمأ يم مركان هديب الله الطيور يوحان سنين عنهم قرين يبان قرتا هنا إلهاي سبحانه وتعالى هذا وهم معافسون سيمك قرطه لكن يوحان قرتا يشدو بالفنين ويد أنو يوحان سنين إلهاي إلهي xumta safay wasa farxad ka إلهي ayaa markii ilaahi laaasi bariga iyo badaba li yidii الذي soo dad ka u مع siiyay dadka labii ki barki amiro ay samayeen maasi ay samayeen qaybtood si maray haday u qortan boole subhana wa ta'ala xumta ciibada uu dacaysay oo abaarta u dacaysay roobkii loo gooyay maha cudurrada la soo salaybay maha و واحد السمعين عصير السمعين مري هذه قابل السي هتجد واحد السمعين اللي ما لها إذا بين عشبة الدنيا من الجبن بروي أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من داد وحلا غنت على مبر وحلا أنقلوا لكن واحد ير أو واحد نقلها أيام عقليا مري خلنا شلين تصل يوم وجدا المحيط هاي إلى يسلا وش على الله يرجعون كان والنخلاء أراد تولد كان طمك إلى يسوعنا وتعالى مستيقو كان إلهي وكيب بدلي يا مسلمان مركز أبو أرتي وحد بدلي شبروهاق أراد وحد بدلي شامن عصيدي أماما با بدلي عذر كي أفناء ببدلي با الذاغب إياوهي أبكاري وحد بدلي إن فرخال لوجر حاراتي حماية لو لويس بدلي شاو لكيبين الله خيوض غلل كيبين إذ كم مصير بغانا قولوا حتى نويل إنسان سيرو في الأرض لوك فانذر فيري ذاتك إلى عسنو كيف حسرك كانوا عند قتل عطوا قوي عرفت من قبله الرجاجيلين كن كوري كانوا وحياه أكثرهم قوة ورب بالهم قد مشكين قوي أيش كسميو والمركب ذكي لين كوري لين كوري له عصير مش كود من فيري أو قع برقاطه سكداي معصب فأقيم في لين تعتاصنا وقع على الفلك كل عليه سبحانه وتعالى من قبل ان يتي انت صائم الدين تقطصن الروح والبوق يوم ما لي انت ايمن الكور لان ما ردلو وخيريه ما لا اله الله حق الشو ما لان قامكم بالله استودر وقيامته وحدي عليا ما انت كان الروح والبوق تقطصن وليه دينك شنو و الله و بوق خالص ريال الهيات دينك كودغينو من قبل ان يتي انت صائم الكور يوم ما لا ما ردلو وخيريه وسجد من الله الا الله حق الشو يوم اذا ما لان فريق في الجنة وفريق على نقان يوم. رواه أبو الmericي. أدنى كان للمستويات أدنى هو كود العذاب. شيء صالح على ما يكني لا يمنعه سيد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما انقادت على كلا صار يجوا عليه سبحانه وتعالى. ثواب وقوله سبعين أيوب ميرسي يا أبو الmericي سيري. من كفر شو ذا فعليه دشس وحاء كف كفين كيسائي وجه كذل طين دشسون بيت ومن عمل الصالح عمل ونكت سامي فلأنفسهم. نفط الله مبينه الدنيا أوجو بليه نفط الله الجنيه خير أرضي عاريان وقابر قيام الله أوجو جل جل ولا يسمع ليذية الذين أمروا وعملوا الصالحات من فضله إن لا يحب الكافرين ليذية وعمر المريء إلهي الذين قوي أمروا إلهي الربيع وعملوا الصالحات من فضله فضل يسوع الله كمال مريء إنه إله الله فمن مجع الكافرين قال إلهي مجع ومن آياته آيات إلهي القجر توحك ميدع أن يرسله أن يضربه الرياح الدويلها مبشرات حارعين وبشاعرين ولديكم إلى يخبر الدويس أدرى سيدنا نذير من رحمة حريسي ولتجيص أسعف الفلك الدوني في عمري أمركيس ولتبصق صل أثر ستان دونياس أورها ستان من فل جسد أم إلهي أمثل فهو كان إنسان ولا عليهم يشكرون يصيغون شعري إلى يسمحنا وتعال بعد كم إذا عيال طوين روج الدويسه هذين أده وجد تقدر أن نقول له ولكم الله ولكم الله نرش ونبق إليه نقول له ودوائش عد لها من حريص وتعالى وعود لها إنت عبد الله بن حمر بن عاصر ودوائره واسده أفر هو أن حريص أفر هو عذاب ونحن نقول له أفرت عذاب كهام لما هو أبضل لما هو بري حقيم يتخسر بري يكده عام وعذاب كهوه بضنا عاصف اي عاصف اي كا دحو واكو وا خربا و يادان دجيو و عاصف انا يان دي ماركا ديميسانس ادي كاري الله سبحانه وتعالى كو كان و ماي لا كالابانو ايو سوال الله سبحانه وتعالى من الله ومن اي ومن ay raa اللي lugu garta waxa kamidaha in yeeslo inuu duraa riyaha dabaylaha mubashirad tan xalay qorba shaareen sax qad caqo reesay macaan aan cajiib ka dabaysha qabow in dhifka wadani in xariis tahay asra abdalla oo aashay afrta waa warshad waa bishaaro ilaahay oo dabaylaha ugu dira oo ka waliyo deerkii kubsooyeenana dhanaas yeymi raxmad waljil doon iyo مطاري martay waxana la hanjirey dayishana kusoo hanjirey dayish waxa qowdeeltii isay u socot 2000 doonidii dib amri ilaa amarkii soo qoray dayish ay u soo socot walii tabtago sa u raad tartan u dalbatan min fadli doonta ugu dalbatan waxaydan heesheen way hadan iyada والله كلهرسل والله كلهرسل لا واندر من قبل كان النبي لا ينال رضا رسولان باندر راي إلا قومهم قلادو ديانوت دراي في جاهم وإليه مادن في البينات آيات في الجوين أدلة عد عد ورسولنا هذا عضيناس أي إليه مادن خنتق من مركب اللي بينيو حصول على سلستين فرياد لبينيو دد كبينيان دد واحد بينيان نكون مهرئين نسوس شو نفيد الجيش هو كهر مادنا وانحرق الجيش sila saxona dhicdoonta adigana ku dhicdoonta saago fantaqnaa wan kaar gudan mina lidiina ku wi ajrimu galawin ku raasu shadiiday ee gaaladaha wan kaar gudanay marka kuw laga araguto la halaagay xaq dacay wa qaan wa hada hada haqan waajib ayina durshanaada waxa ay allee nasarumaan noonee tano diriyo moomin wa tayb wa bishara ruuxumaan يقولوا اله انك رجلو اله انك رعينا يجيو اله انك رعينا يعدوني آخر إن الله ننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا لشاه أدوني آخر الله وكان حقا ابو علي اله وح كسر رأيه وح كواجي يمالك وح دشا كسر السبع اله اسكواجي فضل بركيو وحق وح نبو اهب علي علينا دشا نظر نصر منين الله الهي يرسل الرياحة طويلها الدخل فاطهر دعايش وحي دارسا سحا من ضرر درور فيبصده ضررتي الها يوفر يا في السماء وحير يده هو قبل لك اي ملك سوده عايس العالم ادمي غاريشا نحاريف بي روبيو فيبصده في السماء دعايش الها ضررتي الها يوفر يا في السماء كلك شاو سودون ويجعلو الها حقيره ضررتي كصفان غالو فطرى وداركي سبحان الله اي بيو الوبقه dili يخرج yixirido sawad baa yimid xilay daro ta dahan sawad mar ku daado kal ما toos badan taa dhiicilaan ka soo socoto fa ila afsawa marko ku arseebo si biyo roobki ma ya shaaw qodon oo min ilaadii adoomada ilaahi kamida ila han waaba iyo waxa saxirro farxay mi shaara tabaaduhu uu ayay lugu farxayso waxa ay soo waxa ka soo lugu farxay kawoon ma yaa nool siyo damu waayso iyada ay waxa sida subxaana wa taala sameeyay saaku gartaa rubri allah alladhi ka dhalanayso magaa daruurku dayo فيبسده إلهي وقفر الضرورة في السماء كيف يشاءوا صدهم إلهي وقفر يأي ما يشدهم ويدعالوا الضرورة كسفا مقدقا ومقروركو دا دوارتها الكي من نخصص الأقرصة رساوه ده ماذا إيه الضرورة ويدعالوا كسفا فترى الضرورة الوضع ده يعني يخرج إساوى الصواد من خلال الضرورة عندها يابا فيلاق الصعب مركو هل به الرابكي يا ضرورة وطقي ما شافوه الضوء هي حدو دولن عبادي اذا ما ويو يستفشل بالشعر سنه يفرح او وان كانوا وحي من قبل أن ينزل انت للسودج الكور عليه دشوبه من قبله رابكه كور لمبني سنه قوقستك قوارته انك ذا ذا كل نو خلاص اوريه بين دمارهم عمره حاول من خال من بعد وينشر الرعنة وهو الولي الحميد يعني نروح أمم إنك إلهك فهران الدين طيب كانوا هو قدرة مركزين يقول له دب كقوله عسلا مرة مركز على في الشاول هذا لكن ألو إله يقول نقتوى وتوتكن وإن كانوا فايع من قبل أن ينزل إنسان السودي عين دفع. من قبل أن تلوى استأت خيوم خاب كافكور إنسان السودي فايع لمونسنا قوقص أنظر فيل إلى عفار حمد الله بالحرس كذا بالفيل كيف بالصدافيل يحي إله يقول على رضا دولك بعد ذا ومتا انت لما انتكد فرحب سؤال دولك او نورا يكفيه وعلى الله سبحانه وتعالى سؤال دولك يسوء بدل جري إساء وحقه بيسوء بدل وحن نور يا وحن ميدا وكلاو روح هذا هي وحن نور مسكومت ناف نور يا ميدا مسكومت دولك مركوا اوالي هي مركوا برواتيه وصاص وكلاوه وذو سوء الهي وبدل انظر كيفا فانظر فيه الى عطايا رحمة الله انح الحريص لا يقربك يا سوحيث سوى عبد سي... الشفيع وأولي سماواته تعالى نورك سبب الدشفي جليس سبب نورك عرف كيف يحيي الأرض بالفيرس إلهي نورك أنور بعد موتاه إن ذلك الله نورك سوء النور لم يحل موتاه ضكرن ثانية ساس النور يجوا مرقى عال سوران سودة نورك بعضكم ينبعثوا إلهي يا نورك وهو على كل شيء قدير ولا إن أصلنا والله إنا أتسلنا حضان دره فريحا ضوائل فرعوه أي أركام ودعا تقية وحي رابك قصة وضحية مصفر من الولاي لظله وحيحانا يعني إن دعدي انتو مالكدد يكفرونك وو إلهي سبحانه وتعالى كوشف رينا كوكف ريو رابك يساء ودعي ودعا قصة ودعا إلهي انتو ضوائلو كلاب يجدو يسوى وقال الله يساوي قال سبحانه وتعالى وحبه صبر مهيانا وديه من سي مركب ورؤفر حان مركب وصفر مهيانه وقفرنا اياه ونعوذ اليه من الديني ملكا اليه ولكن ارسلنا حضان دره ريحان وفر او اي اركان نواتك خوفك السودري مصفرني سبب مدوبالو قال لي لابله من بعد انتو مدوبالي كفرون فإنك عدوك النبي الله نحمد لا تسنو عم غشي ولا تسنو عم غشي الثم كدقهلا الدعاء يالتانك إذا أولوه مدبرين المكهي فيجي السلام سأصال قلبها أطرح إلهي وسن دوني حقا إنه أوقاته على الحلم قشيني رح الدمتايس على الحلم قشيني يريد أن يكون هناك أطرح مكهي يمر وآتر على كمقرمهاي رح سيجي الواسطة وكراه ودقال أطرح كمقرمهاي سأصال قلبه اللي بيديهي بالله سبحانه وتعالى عدوه سن إلهي لدوني خنوه وما أنت عدوه مكهي لهذه العمي كان دارا عن ضلعتين بعده كان مميز قوي ضعف من تصنيع ما تصنيع من ما حقا حق إلا من روح ميّن يؤمن به ميّن آياتنا أيضا أنقى أفهم يوم مسلمون آيات سبب الألوجان سام مركب كأن الخلايا يبدأ يديت سام قوة هو يقود من قشيش بعاليته فنوع التعال الله وجهه الذي توي خلقكم من أورا من ضعف فكبري من كاور المي ثم جعلوا ويا من بعد الضعف ضعيف قوة الحب الدينية من يوقفون في مركز الدنيا عراش أنت كجراي وصادح يا سوا طفلها غير وتمر لهي وترتب وكر يا أوي نان يا مال مال كذا بلب بشكذا ماي ساس أوي نان شاب والنقاء ثم الجعل إلهي الحب يا دوس من بعد قوة الحب كدب ضعفا يا والشيخ ضعيف نميل أروي له الحري الله ينه waxay sheelay shabaab ka ayo qobno ka saasib inday siilay wax ku jiray markii soo wan taa xarag lahayn markii soo wan la falahay marbu oo xaraga dul saaray xaragaas ilaahay dul saaray halkaas ayuu ilaahay subxanahu taala inta soo bilaabtan ku la garanayay inuu oo وحبا أبا يلاتا قد وما شاء الله يقاها ياليكر فاصل اكرا يترسل تركيوي وحبا يستو انتا صلى الله كالفضة مقارب كمالفوه وقارب حدنا هاصبوا النقضي وولي علي الله سبحانه وتعالى وعي لما جعل من بعد فوة ضعفا وشير بعثنو اليه اليسيني ومركو ركيب عروا اليه ويالي سبحانه وتعالى تاني اليه كل وذا النقضين من الباء وذا عدان يخلقوا اليه وابرهما يشاو وهو إله العالم وعلم البدن فعل بإلحة سبحانه وتعالى هو القدير وعود البدن وذكرت في يوم ما لنت تقوم الساعة ويوم ما لنت تقوم الساعة في قيامة الضعيس يقصن وإداران دون المجرمون دن بلياشي ما الله يتوقع يأدونك كن نغانين وين الجوغن غير الساعة وحا ساعة خس ساعة يأدونك الجوغن كن سنة لابن نبهان سنة بلينك كن كبرين وين الجوغن كن كسنة الجوغن فايدا ينساعد كن يس waa walba laftihi inta sunnora inta suunni misgaali waxay ku dhaarnayn waliba daarbay maraya ilaahay huwa kugu dhaarnay saacad banana duniga joogay way duniga feeys ku soo ay dacaysu u qasmo ay dhaaran doonaan almujrimu ma inay joogan ku dhaarnayaa adunki ku nageyn gair waxan saalay xibari ka sida loo leexiye halkala aakhara markay joogen oo iyaga oo inta badan sana u ha hal inay كذلك سأصل كانوا أحيان قدوم كيوث يكونوا حقا لقول لحيث سيهدؤوا له حلاه شيء حقيقي وقرا مرن هي قدوم كنا حقق قرا سبحانه وتعالى وقال الذين كيوه حيدهم وطلع العلم لسيو كوي علم جلس فيه وإلهي قانه أوه والب أوجاه وإلهي الذين في صي قانه والإيمان كوي لسيه وحيدهن كوا دارنا هي بنتها كداراية لقد الله بستم واد النجاتين فيك كاب الله إلهي سبحانه وتعالى كتاب كذي مقدير من كتابك ولا يحق قرر قدرك قرن يحيى وحاوي فحول بان انت ادنك جو قرنتايو انت جو قرن كتابك إلهي وكتابك كتابك القدرك لو قريهت بد كن جاتن الى ايام البعث انت لا تعرف فهذا يوم البعث كن ومالك سوسارك ولكنكم ان كنتم حول اينا لا تعلمون ما كان وحو غريين حوله هيدين صاصب ادنكن او غرمتين حتى انا وقال الذين آخرية الدون كبير روح وعلمك وكحال كتب حقيقية ويسوي كتابين يسير لك قال الذين وطل علم وحيدن والإيمان كوي لسي علمك إيمان لقد الله بسهم كوي بان فكد أعني وذن في كتاب الله بعد كن نجايدين كتابك إله كتابك المقادرة المقرس إلى يوم البعث بدن نجايدين إلا ما لنكس وصار الدون كبير بدن تجوكتين غور بدن تجوكتين يوم البعث ولكنكم كنتم وحق إذن وحق في يومين لا تعاونوا وحا ايدان كونوا و خو غلنيم ف يوم اين بالي مالين لايم فما انتم الذين هو الهي عاصي و ظلمي سمي معيره الردار كون وحا اي لا يماني الردار كاو مالين بان جو جنا اي و كا تسن عين يو وحسن وحا على الروح يساعد مرضى متري وان كون نجينا قالن قول سبحانه وتعالى ومر ولا قدر ربنا <تصفيق> والله قدر ربنا وين يلايل الناس في هذا القرآن القرآن كأنه دهشة خنده قوية لمن كل مثلا وح كصوت صاروا حروجر توت ولنجدتهم نبي لهم هذا ورثنا بآيات آيات لا يقولون خيرها هي الذين كفروا إن أنتم عديء قوة إلا مفتررون أهل بعض بعض الناس يضيع أيضا طع الكع وثريا وخلوق هذا دكانة كلها ينبوه بعد البعد ولقد ضربنا للناس في هذا القرآني من كل من وحكا سوح الهوغر سو إلهي الكتاب كي سوطه وكاته يمال وحكا سوح الهوغر وحكا اللقوف فاهمه وإلهي سبحانه وتعوزان كتابه كوش يقول وينوش يقول مالوي ما فرنا في الكتاب من شيء ولأن جيتهم بعيات عيدها ينضلن كاعة سنة 하다 고라티 마드 لا يقول ان الذين كفروا ان انم الا مفترون بمضيراهم كذلك يضع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك كما طبع قلوبها ولا يكون في قلب وله حق وقد بول اي حق وقلبهم كذلك ساس سا يضع الله الذين يدهور على قلوب الذين كل قلب لا يعلمون ان وحو قال انه صولها صبر لا حكر قلوب بناد صبر قال اجتماعنا وله كسر وحاي كو كسر وكسر أصبر صديق إنه عبدالله إلهي يجبهه بيسي حق نبوه واحد إلهي أبلا قال وممينته أبلا قال وقال أبلا قال واردبوه واركدونه ولا يستخفنك ولا يستخفنك أيين كفضاية سنين الذين لا يوقنونه هو أن إلهي يقين سنين هو كتاب كيسا يقين سنين حقا أن يقين سنين هو أيين كفضاية سنين بوهلي سبحانه وتعالى اوه حسبره هاي صبر لأيين كقد عنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة اللقمان بسورة نالها ما كيوي سورة المكوسود الفلامين كل كهادي ثاني آية طلقت كتاب كتاب عيسى وكتاب في الحكيم لا سُبناه ما حكم قه وعكودها جيران ووحي له هوي فيه هوي وحشاعو وكتاب الصدوم كذا هنوني ورحمه نحريسي يوقي هاي للمسلمين دتك إلى هي سبحانه وتعالى وعوذ السوء وعطفه دتك الصدومي النحريسي الذين محسنين تواكوين يقيمون الصلاة محسن يأها و الذين يقيمون صلاة صلاة سنة و يتون الذكاة ذكاة وهم يقعوا بالآخرة آخر هم يوقنون يقين سوق و ذكاة الذهنية آخرانا هبوي إلهي صلاة و رشاقين و الله يسوي و رأيك كواس على جذن هنون دشو يكسوا بينهم ومهربهم فردوا الحجس كأهذا و رأيك هم يو المفلحون و أقول لي بأنه وحي يتبين جاءنا الدهران ناركن ومن الناس يحاضك كميت من ضبط كميت يشتري إبسنعي، لا الحديث شاكر بعض الكيل غماش قارو إلهي دينتي سي حق القوي له إبسنعي لي يدل له سو قرنية يا غير كيف هنسوي له إلهي دينتي سي وديسي بغير علم علم العان ويتخيلها سو وجه وضده إلهي. وجوا جاهز جاهز ورائك الله عذاب مهيم بيليه ان عباس وحينجى ان عمر ابن ku صحابه وحين كده رجلان انا انا وحكا لان الله لا استمهين والله الذي لا اله الا صدق جربه كل اله عبدالله نسعود ولماذا هو اولا صحابه كمه والله الذي لا إله الا هو هو الغناء شاكرا اله ارشاك اله الروح اللي ما بغضلا قال عذاب مهيم ما إلا موين. إيه هو إلا الا غنها مويه و سلسول اي حالك سو با دله aad marka galabto heesta dadka qalbigooda waxay ku dhalaysaa munaafaqnimo qalbiga ayey madawaysha quraanki qalbiga ma gal heesto ay ku baaqto ilaahay subhanahu wa ta'ala iimankiisa ma gal khayr ku ma gal wa shaydaan quraanki wey hees ilaahay subhanahu wa ta'ala gufga qalbiga ayay ruuxa قرآن waligiis lagu كارم ma dhageysan karo ee القرآن magromaaro ka baxay dhagaha baa laga yaabo in iska qabsada ruux uminka haysta uu dhagaha uga furoyo hadii ilaali waxuu ka dhageysanayaa wax ka daminay oo halka garroob madax la ruuxayo sheydaan uu si fiican sida ilaahay Qur'aanka ka loogu qorshooyay uu qorshooyay si ka سبحانه marka kaaso waa wa ta'ala wax oo إلهي سبحانه دتكن كوورماي اي حالده الانسان تايبو روحاش نفني ومن الناس فحال كامل من روح يشتري هيكسنه الاول حديد شيكله بادلته إلهي من جفو قاعده لغو مشغوله بنت إلهي سبحانه وتعالى لغو إلا وهي قلب حتى عيدنته قرب حيساعدها حتى كجد اي هيكسري فوق هيكسري يعني ليضل نفس سي غير كيف السوق وغلو ميو عن سبيل الله إلهي, إلهي ودري بغير علم علم العام ويتصلها وتمدين تلاقيه كي أنا ياأو ضد تلاقيه زوان جس جس وراك قوة أصل لهم عذاب بيري المهيون ويراقطل علي ويرا عليه واكيب سنة يلا هو الحديث كي تطلع عمرك الآخر عليه دشيس آياتنا ولا مستكبر وسجس وثي لا شيء هذا ذكر هذا صح يوحى دليله إلى كتاب كسم الله الكرام شهيدا بصفة عن قلب جواد فكان وجه شهيدا من مم على القرآن كم مم مرفوقانك مغلما عياله تطلع عليه عياله، مركب دشيش ربو آخر يروح عض. أيضا أن يقول لا لم يسمع، كأنه شاء لم يسمع إنه سالم قلبه مداو. وسيلة وسيني وسكت دقت راي وخب جواني كأن لم يسمع. كأنه لم يسمع كأن لم يسمع. كأن في وديه وبيسوي دقيش البحر لعين وغرق قراش. قرانك وكنت جلايحك الممكنا يسكنك. فبشروا inalla dhina amr dadka ilaahi iyo kitaabka iyo rasuulka rabee oo amrun saalihaat allahum في jannatun nu'ein khalidina wal khawara fiha jannada wa'da allah wa balan ilaahi haqqan oo dhawaha aska iimaanka iyo amalka saaliha layimid inay jannada nimooya iyo wax walba laga helo galayaan wa haqiiqa wa laysa kana wa ta'a oo ay wali ku warayeen إلهي allah wa balan وحكيمه إلهي يمتجفه هو رخص من نين إلى يمسيو كتابك الشرعي بيسي هذا الكيفية قدرك إلى يكُمتجف سبحانه وتعالى وأهل ماشيها حبناذ بله خلق السماوات سماوات فأبو بغير عماد كثير لعن ترونها رخيسهم واحد ترى موجود نبأ لسمان وتعالى لولك أن تكك عن السماوات صوهيوب وألقى إلى يويا في العدد دولك دهي هذه السماوات يابورويا أن تميد ألا نقول له لوك بدكم يدينك سين لا تغام قدام بوران ليا نلقو سقعة على سائرها وشأيسنا وسعة وراء غاقلو الجريدة رغمنا ورانكنا جريبي منا ودمي له جيد وح والبند وبطأ إلى يوف في فيها رحلة حياة من كل دابتين دابتك كسر كل جذ وح وسقعة ياء نفلق قرانجها كميتها ووين كمدي يرب كمدي وانزلنا وانسود الجنة من السماء ما أنبى كسر الجنة فيها روتي دايسه من كل زوج نعقصو كريم قرص مطروب في جوه هذا التصوب حق وحق هذا كف خلق الله وابوكي لله سبحانه وتعالى ولا ليس شيء وابو ريله فاروري تص ماذا خلق أبو إليه إليه وحي ابو الذين كو من دوي الله كفخيو الى يحا صور وحي ابو بل وتعالى بل وحي أبورين رين ما جire ka jeesay ne wa awreen al-dalimun gaaladaskay dalal mooy ilaayga waxa sameeyay tay ka leexdan cid kale wax seenayo dalalay bay ku sameeyeen mooy walaqadayna wallahi kalaqayna waan seenay rukmana al-hikma ilmi نشكر seena لله إلهي wa سوء kunay anashkur shukri lillahi ilahi kashafsu ilmi wa kugu seba saaximadu kugu seba shukri lillahi bad ku وحق إلهي سبحانه وتعالى حقه سكانين أدال كشه وأبضل الإلهي أنه كبه أدال كشه رويد إلهي سبحانه وتعالى وكان ناقصنا ماركا دمنا وقاقا ناقصنا ماركا سيده يرى إلهي وعبه إلا إلهي هو شتابك سكوهر وصوه النبي هنسان الوبهن جابر بن عبدالله رضي الله عنه وحوهي أدان حوالها راعوه هاو لي إلهي سبحانه وتعالى أبا خير ندان ألبه إلهي wuxuu ila maalmeymaha maxkamida ayaa wuxuu ila xulay xoolaha jiray markaas wuxuu ila adoon wariba madaw san gaabano lugu roobano aan qulxayn alfood san buhaaw markaas wuxuu ila maxaa waxaan ku heshay wuxuu ila yey sadex baan الله heley horta marka uu aay tahay qadarulla ilaahay waxaan i gartay suu'aasaar gaaw ila tilaada waxaan waxaan saar صدق الحديث فرنبان sharee runtuu wax lagu heelaa sida wiil aan كتاب badan uu u sheegay kitaabkiisa asalku waa uu sheegay wax weyn wariyaga banta iska ilaali waxa uu ku wariyay saadid dibba ka difa ay saahisdeen xalbaa kugu atxanish diba sidee wax ku maanaayay wuu adra qalbaka ka fogaani dadawla maana kugu yeeso cid ilaa akti saye maxluumaad ka wax weyn baa laga helay waxaan ku heelaa weer tarki ma la yacnin waxa ay faa'iido adduunyo xaqay ugu jeeyeen iska mashquuliyob hadal hadduu yahay dfsii li hayf inta san qaalib si aad u qul hadii fi wad dawladda mana warkii ma la yacnin marka laga reebo qadarka ilaah walaqabtana luqmana hikmada taan san waxa qulnaa waxba ilaahay maana waxa u caalaa ugu tarimaay isagu buu wax isagu taray waalay adam buu wax ku taray shublad inay ku sii kood ku sii yadeen ayaa waxa Ilaahay ku sii wadan ka fara faraxdi qofri oo ilaahay in nimadi u sii garan waay oo الابن والكيسي هو ويقيده سوى وعدين قل بإلهي كيسيك كوم على الله تتعبوه الرئيئ إذ جاسينا يا سعينا نغران تتكاروه إيه لكيسي عليه والكيسيبو عقولي يا لا تشرك بالله إلهي شركها والصمائن إلهي عذكالا وحوولا زين إن الشركة لظلم عظيم شركها إلهي الله والسماعية وظلمي وهمة إلهي يكله إلهي إنه المخلوق إسه وخلص إسه وظلمي آدي آدوي ووصيناه ونقدر دار ما هو أنا أمره الإنسانة والدي لو سيوا يدبه وحانا مره إحسان حملته بحق الله أمر إنا إحسان والسماعية أبرنا والسماعية جارانه ويده أبدا صدع جاربه كاعبا أنت هاي قال له الحملته ويقعده وموه ويدي وهنا ضعفي alaun oo dadki ka sareeyo markuu caloosha ilmuhu galo oo walay ay noqotooyadi dib ku quloolo iyo tabaradooda ku billaaway dhigaanada ku bilaabato ilaa intay dhalaaysaa ilaa intu ka weeyaano inta ka gaarayo 4 sano ka gaarayo wakaf diba toqay wanaalaalaun dadtu wadhatu dadshi yahay taa ku qad qaya xay xafad maraa oo inta ay ool kaleey fowsha kaleey intay جورنتيس هو علي في عامين و على وصل والوالدات يردن أولاد دون حوران كاملين شرط في عنا الحب علم عقل يحيو بيس سوى البيع عثمان وقتها من قناع وإن لداي وإلا على وصل وكنوجي الله رح يفسانه جورنتيس المهم طلب حوران في عامين وعلى وصل أنا أشكر يقول شكرا لي أنا أكو أبارة والوالداتي كنكوشوا إلى يحقق وحاكوحي بغلوكوها حق والد كاو فنشكر ليه والشغل والوالدك أنا كشغي إلي حدايه على المصير سعدكوها هذا وإن جاهداك حدايكو بلد جهازان ويكو بلد ذالان لودي والد على أن تشرك بي إن هذا يشرياش ما مخلوقه ليس لك ونكو بصناك به مخلوق علمه إنه وحياليين هذا العلم وهي سنين فلا تضع معاقية للمحك والدكي حق وين لهالله وكشغي أبي إلهي سبحانه وتعالى من عاشد الكفران والشركة وغور رئيه هاييره إلهي بكحق وإلهي بحرميه أكاد دعي وإن جاهداك هديك أولاد على عمس الشركة بيهنا في الشركة والشركة يقعد ما مخلوق ليس وسققوصا لك عديق بيه مخلوق علم إنه الشركة إليه على علم غلائين فلا تدعو ما وصاحبهما وصاحب ما الدين كان كلان في الدنيا معروفة ادون كانه فانا صرافه سو هل كان حادث وجارتو شركه كوفالاي واليتي حوالي استاسيون لو بارنو سانيريوكا دين في سيي و حق مالو رعين معاصد لكن وخه كودا سوين حق سو وين و تبي فاع دويرت هلكا جاره او سبحانه وتعالى وحتى او شركيل كودانتو سو شركه سمي استغى رعين ادون كوغو سمين معروف و تبي فاع من ضد أنا وإلهي حاجة يوصل نقد، أنت إلهي يقول, يقول حنا مؤمنين، طاقة رائعة للدين، نقص قلبي أرجعه إياك أنا، أبهر المصانع، أيوه الله سبحانه وتعالى، ثم إلهي حاجة يقول مرجعكم نقد في نواها، أبإمكان، أنت إلهي قدرت جوعي شيئا بعد وقت تري شيئا، أنا عندي إيمان، فأنا بيوحكم على كوار الرميا، فيما عملت في كنتم أنتم تعملوا قواسمي، يا بنى، وقمنا بقول هذا الشيء وتو، إلهي وحش سبحانه، أنت وصلت خير مرابلها سبحانه وحاقه وين بخولها يا ابو راي ويالكوية ويالغمان انها خطأ خضيئات معاسي الدمب انتكو انت خضيئت متقال حبتن حبتن ميزامك او من خلزاني واجد مراري جيت فقوم رايير بالي خردلو معاسي دمب اتصميسي خضيئات قشي عبد ثم من خردري جيت كاك كا اه او انت لاكافي ان او في سموات سمواله وين بييال انت لاك ان كان او قازول كان بييال كا غشاي يا تي بحالو ليهو كيناي قيامه ليهو كين انت الاك دات تمشي ويل كيساكوري بحمدي سفير اللي بيسفيره الصدقيق ويهو سيو ويل كيسو واهو شغاي فيه وخصو سانين هيسدين دن دغير الله مو دنبك at samay shaadom taala haba le wa habad jeet habad le oo mera le kan oo mera yar oo weli wamri inta leeka dagaxay galen maraa buu julaa oo galen samada sawo balaan mo meel ka gal dulka sawo weyn mo meel ka day wax inta leeka yaati beha allah ilahi wakeni qiyamada ilahi ان الله علاطيف إلى علم يسوى كهوس سعيد واحكثه كهوس سعيد إلى كهوس مريم ماي تقرص مريم ماي خبير إلى وخبر الضان وعلم الضان ويهب سنصانة وتعاء شد عروه ويلي وإلهها عاصم لين بري يرتقي إلى كون يسكب الداعي كين تالك يسقي إلى يابوني يا ويل كجيو أقمن صلاة فلادة تكو سياك سنة تواصلن تكو وأمر أمر ضدق بالمعروف معروف كفر وانا عن المنكرم منك الكراب واسبر على ما أصابك ما كابتك معروفك فرطوة منك الكراب وقال اللي هذا الفعل بقال اللي قد لي بيها يقصر لبك الهي بيرتبك وقل دعي الهي بيحوين ذلك معروفك لفر ان لفروا منك كن في واحدان اللي ذلك كان من عزم الأمور أمور تلو قصتوي وأمور تلو واجبك هو غرب الروف انو sasa yuu kici يا ya bonay الصلاة salaad بالمعروف وانا bil المنكر انت na'a an munkar على amarka الصلاة wasbir ala جار arsala wixii kusoo gaar dadka haddu ruuxo ma'ruf faro dad badan baad ma'ruf ka an jicareen dad munkar la reew dad badan baa reewin munkarka laga reeb oo ku dibayo ko caay oo ku xirayo daay oo wakaaso waana ku sabartow wado إن ذلك معروف, ممكن الصبر معروف كالفرية ممكن كالفرية من إن فرية منك munka kaw rewaya saberkalugo sabar wax ay ku soo من ma'ruuf fi asareysay munka kaw rewayay min ajnaas wa amur talaaho in la go'ansado lo qasto wa weyn weeyilaha afta ka wayla tsayil mulki si wal faray oo karaway wala tsayil hajeedin xaddaka dadan الله galnaa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ووجهه كالضب ولا تستعيل خدك دبن كايه كاسي جايه للناس دوت ولا تمشاه سبحانه الفلاق دلوك الله يسمى رحان أذو كبير سن إن الله إلهي الله يصد بمجعر كل مختلف منك السؤال الكبري فخور وضكك غفعنا واحد إلهي السيء وإلهي كسيئنا ضكك غفعنا أهو كبير سوء إلهي مجعر سلطانه وتعالى ملكا ويريهو أهو أس كبير اسك إلهي الكبر دلوك الله سبحانه أذيك أهو كبير سن خيري صنع قرصناه كشجاابه كطيبته ما هو ما ين كان فدبانتها قيم بان وجهه كذب ان الله لا يحب كل مختار اله مجعر روحك الصو متكبر ومختار فخور او الهه ونسيق فارو مال بو الهه دك ديرسي خوك بو دك ديرسي علم بو دك الهه ديرسي دد بنده بولاي دك ديرسي مركا وقتي املاينو كسري وكان يا وقفت تحت حيث في مشي كما كنت aadna hawsuu soconay oo aad dheereeyeen sala khatar aad uga badbaadeen xanaagaa in dumta laga maamlaan dumta marka oo ha oo soo ka واحد كالسود ضدها من الشيطان بقية رسوله صلى الله عليه وسود ضده والشيطان بقية هذا حيوه وسوده وعلى خطرة ترتيبها ده وسوده تقيق الساقرة هنا كيس سايوه اداد هذا الغيائي هذا وكه حيوه وسوده ايوه الكيس كجي بعد حيوه وسوده هناك قابلين او الوقت لكيس كجيلي من صوت ما كان هذا يا صوت فهو إن انك رسوات صوت كل يقولن عبي هاي. صوتو الحمير دمار كسوك يسوي الدمار, الدمار وكالها النقوان هقائلين وعاب يوحون يأخلاحوه وحا صوت كداف دواء كداف ما كدافاك حدارين ألم تروا من الأركي النبو عليه سبحانه أن الله إلهي سخرا إنا وسخراك لكم اللي يجيكم ينكزد ما في السماوات وحا صمالة قصة وانا في العرض إنك عصم الله سعر إلهي أحد قصدق النحاكس أي روبك أي ملائق أي واحد أحد الجوبر إنه ينسخرين ينقو إلهي ينسخرين وما في الآلد أحد يقول إنه ينسخر سومار الثان وأصبق سومار الثان إلهي ينسخر عليكم ظاهرة مضموا قطية كان نعمين أو قرصة إذن الله إلهي بقضية النية سبحانه قلت لك مت تقول ير هذا هنا جحنا نسطر وخلاص نرى شغل بعين نقول نغنى إيمانك خاص بكل جر تقول خاص بكل جر خشى خاص بكل جر إنتين على قولها على كام وقطر وإلهي وكل سياسنا وتعال هل بتحسوا حماراً إلهي, ألم إلهي ما يشبه كذا هل أنترو ورمايا نجدين أن الله إله السخر لكم من في السماوات وما في مخلوق روح السماوات من إيمانك إيمان سخيرين ويدنك سوما ركتان، سو حدانا ما الله عليكم بشن نعمه ونعمه قيصه ظاهره النعمه سو مد مؤقته قص بانا ان يمد ومن الناس في حضرك من روح يجادل في الله دينته الى بغير علم انسان علم سبحانه وتعالى عرض في فغنشه لغا علمنا دينته ومن الناس في حضرك من مد باكم يجادل مرمي في الله دينته الى لغير علم، علم لأنه لا يوجد دينك كمر ويمحك كمر ويمحك كمر ويمحك كمربة قايت ولا يودني سوا حتى أنوصني ولا كتاب يسوا كتابه يسا منير وإفايقه دليل سوا يسا نبس كمر ميه وإذا قيل الله كوى مرك للغضو اتبعوا الراعة ما انزل الله إله كتابك السودجي قالوا وحيد لهم فلنطلعوا وان راعينا كتابك راعي مينو وان راعينا ما وجدني عليه وان كسوق قرني أبا أنا أبي يالقن وتعال قولي الدين إذا كدوه يوَن علم الحين يوَن هانون صناع يوَ كتاب هاي السنة مركل روا كتاب إلهي سنصاص وشجر يراع رسول سنصاص وشجر يراع مركل بل راع ما إن كتابك ما تبعه عن عليه آوان وكدليل كله ألا وسوي عيتك العمر مراعي أنا كان هدوه هاي وعشرين دام يدؤم منو قيارة على بسطع ما بياقل قد بس كراع أو شيطان كونه روان نار تكذب وجرم ما تكرعه وترى أبي بعثينه هنجر إلهي سبحانه وتعالى تلك أمة أبي إلهي لا حساب تام أدرك كفره عدى عن أفضل لغود درب خلي جاب العارف إلهي سبحانه وتعالى عود أوليما أبي إلهي عودي وصون عودي وعيت طبعا من راعي ولو كان هديهين هدوية أشيطان أبيه ناس تكذب وجرم ما تكرعه وترى أبيه إلهي سبحانه وتعالى عودي يدعون من الغوير إلى عذاب الصعير، صعير عذاب كيرة، والله أعلم.